الوحدة الثانية الدرس الأول هيا نتجول ونكتشف واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك جواز السفر متحف الآثار التاريخية تذكرة الطائرة التقاط الصور آلة التصوير السائح التركي القطار السريع تأشيرة الدخول المسافر القادم